السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ على بركة الله في الفصل الخامس من مذكرة موقف المسلم من الفتن التي جمعها أخونا الشيخ من سعد الحسيني. حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين أما بعد يقول حفظه الله تعالى الفصل الخامس أسباب الوقوع في الفتن إن أسباب الوقوع في الفتن كثيرة متنوعة منها ما يرجع إلى ذات الفتنة ومنها ما يرجع إلى الظروف المحيطة بها ومنها ما يرجع إلى المكلف نفسه فمن أسباب الوقوع فلما معرفة الأسباب التي توقع في الفتن متحتمة على كل مسلم حتى يسلم منها كما ستأتينا الأدلة الآن وعلى رأسها حديث حذيفة رضي الله عنه فالاجتهاد في معرفة تلك الأسباب وتشخيصها من أجل تجنبها أمر لا بد منه وأية مشكلة تعرض للعبد حتى في الأمراض الجسدية لا بد اولا من معرفة الأسباب الان الأطباء إذا شخصوا مرضا يعني يقولون بأن سببه طبعا بعد قدر الله عز وجل قبل كل شيء خالق الأسباب والمسببات الجرثومه الفلانية أو الميكروب الفلاني أو الفيروس الفلاني فهنا لكل الله تبارك وتعالى خلق الأسباب وخلق المسببات فلا بد من من أجل العلاج لابد من تشخيص الداء والدواء وأكثر ما يطرح في الساحة اليوم هو توجع وتألم لما يجري وصف للحدث وأنه حدث كبير وأنه مؤلم وأنه, وأنه من أوجاع الأمة لكن هل هذا التوجع وحده كاف الذي نفتقده أو نفتقد التركيز عليه وإن كان البعض قد يذكر بعض الأسباب هو أمران الأمر الأول معرفة الأسباب لتجنب الوقوع فيها والثاني وضع الحلول وهي طرق الوقاية والعلاج طرق الوقاية والعلاج ولا يمكن لأي مرض مستشري سواء كان مرضا حسيا أو معنويا لا يمكن أن ينجح من أراد علاجه إلا بمعرفة الأسباب وبالتالي تشخيص العلاج على ضوء معرفة تلك الأسباب. نعم، وكما ذكر الشيخ أن مرض الأسباب إلى ثلاثة أمور. اولا قد تكون الأسباب خارجية من أعداء الإسلام أو من أهل البدع والاهواء. أو نحو ذلك فهذه تعود إلى أسباب خارجية وقد تكون اسبابا تعود إلى الشخص نفسه وقد تكون اسبابا تعود إلى ماذا إلى الفتن نفسها وقد تجتمع كلها في أمر واحد فتجتمع فتت... فتت... أسباب خارجية وأسباب داخلية وأسباب راجعة للفتن نفسها قد تجتمع في بعض الفتن حيث قد يستغل أعداء الإسلام بعض ما يجري من أجل تمرير بعض المخططات المشبوهة الآن الملاحدة والعصاة ودعاة الشر يستغلون أي حدث محسوب على الدين وإن لم يكن من الدين من أجل تشويه سمعة الدين وأهله يستغلون أي حدث من أجل تشويه سمعة الدين وأهله على سبيل المثال يلصقون ذلك بالمؤسسات الدينية ولعلكم سمعتم لقاء صاحب السمو الملكية الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية حفظه الله تعالى قبل يومين مع الدعاة والخطباء والأئمة وأهل العلم وكنت حاضرا عندما ركز على أمر خطير وهو أنه يجب تشخيص الداء ووضع الدواء ثم نبه على أمر مهم جدا وهو الا تستغل الأحداث لتشويه المؤسسات الدينية التي هي جزء لا يتجزأ من الدولة التي أنشأتها وهيأت لها ودعمتها وأنشأت لها الرجال الأشاؤس الذين يقومون بالمسؤولية بإذن الله تعالى على الوجه الذي على الوجه المطلوب، فكانت تستغل احداث الآن بعض الملاحدة والعصاه ودعاه الشر ودعاه الهوى. وعباد الهوى وعباد الشيطان استغلوا فعل الخوارج وتفجير الخوارج وتدمير الخوارج وغلو الخوارج وشطح الخوارج وشطط الخوارج وشذوذ الخوارج عن منهج العلماء الربانيين استغلوا فعل هؤلاء الخوارج من أجل تشويه سمعة الدين وما له صلة بالدين فيتوثبون ويبحثون عن الفرصة ليصلوا إلى مآربهم وهي القضاء على الدين وأهله يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فانتبهوا لهذا الأمر فإنه جد خطير يعني كلمات الأمير حفظه الله تكتب بماء الذهب أو ما هو أغلى من ماء الذهب في تشخيص الداء والدواء وفي التأكيد على احترام المؤسسات الدينية ومنها الهيئة هيئة عن منكر ومنها وزارة الشهور الإسلامية ومنها ومنها وعدم الإصغاء إلى تشويه المشوهين وعدم استغلال الحوادث الفرضية كل يخطئ من أجل تشويه سمعة تلك المؤسسات فجزاه الله خيرا ووفقه واخوانه و. ولايتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه حفظ وصيانة هذه البلاد الحبيبة المقدسة التي هي أغلى بلاد الدنيا على الإسلام والمسلمين فضل يقول فمن أسباب الوقوع في الفتن أولا كيد الكائدين على اختلاف أصنافهم من يهود ونصارى ومنافقين ومنافقين ومرجفين وأهل أهواء وغيرهم ومعلوم أن أهل الباطل يبغون للحق وأهله الغوائل ويكيدون لهم ظاهرا وباطنا بالطعن في الدين والتشكيك وبث الشبهات والدعايات المضللة ليفتنوا المسلمين عن دينهم ويزينوا لهم الباطل في أعينهم فهم أعوان إبليس الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون وقال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره, واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم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 الذين يكيدون للإسلام وأهله ويتمثلون في الكفار على اختلاف مللهم من يهود ونصارى ووثنيين ومجوس كما يتمثل أيضا في أهل البدع والاهواء من خوارج ورافضة وغيرهم وباطنية وقاديانية وبهائية وغيرهم من دعاة الظلأ من الملاحدة وقد يرجع ذلك أيضا إلى بعض الفرق الناشئة في هذه الأزمنة وبعض الجماعات التي اختطت لأنفسها بتسميات ربما كان بعضها براقا تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي ولا أدل على ذلك من تسمية التكفيريين والخوارج من من يسمون أنفسهم جماعة الجهاد او جماعة الجهاد السلفية والسلفية براء منهم ومن دعواتهم الفاسدة المفسدة التكثيرية الخارجية الغالية المقيدة المقيدة المتطرفة التي لا, لا لل... الذين اهلها لا للاسلام نصروا ولا لاهل الكفر كسروا بل فتحوا ثغرة على الاسلام عادت بالويلات والثبور على كثير من بلاد المسلمين ولذلك عداوة الكفار لا تخفى على أحد لا تخفى على أحد أبدا واضحا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى غير ذلك وقال الذين كفروا وقال, وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله إلى غير ذلك فعداوة الكفار لا يجهلها مسلم ومخططاتهم حيث أنشأوا لذلك الجمعيات مثل الجمعيات الماسونية والنواد الماسونية والروتاري ومنظمات كثيرة يعني جندت لهذا الغرض للدس على الإسلام والمسلمين وللتخطيط يعني لذلك وإنما الأخطر من هؤلاء كلهم هم أهل الشهوات والشبهات أهل الشهوات الذين يريدون أن يسلقوا المسلمين من دينهم. بتزيين المحرمات وإغرائهم بها ودعوا أنها من باب الحرية أو من باب حقوق الإنسان أو من باب حقوق المرأة او من باب حرية التعذير أو ما إلى ذلك مما يدعيه هؤلاء الملاحدة ولهم أبواق تنعق وتدعو, وتدعو المسلمين إلى سلوك هذا السبيل المظلم يسيرهم الشيطان ويزين لهم أعمالهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير والثانية طائفة الشبهات أهل الشبهات وقد مثلت لكم بعدة طوائف من الخوارد والرافضة وغيرهم من دعاه الضلال الذين يعني هم أخطر على الأمة من الصنف الأول من جهة كونهم محسوبين على الإسلام ومن جهة كون الناس قد يغترون بهم وبدعواتهم وما هذه التفجيرات النابعة عن فتاوى التكفير الناتج عن فتاوى التكفير إلا دليل على ما ذكرته وما أشار إليه الشيخ وفقه الله فيعني إذا وصل الأمر إلى هذه الهاوية فانه كل سيأتي ويرتع ويلعب ويختط و يصطاد في الماء العكر وقد يكون ذلك باسم الدين والدين منهم براء فياتي أهل الغلو وأهل التطرف أيضا وطلاب المناصب وطلاب الكراسي وطلاب المال ونحو ذلك فيستغلون الفرص للتوسب على المسلمين ولكن عزاؤنا أن الله قد بشرنا ببشارة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمة على الحق ظائرة منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فضل ثانيا الجهل والجهل آثة عظيمة وظلمات حالكة وهو مع الظلم أصل كل شر كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فالجهل داء عضال يجعل صاحبه يهيم في أودية الضلالة تقوده الشياطين ودعاة الباطل والمراد به الجهل بالله وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعدم معرفة ذلك على الحقيقة وعدم فهم الدين كما فهم فهمه السلف الصالح أهل, أهل العلم والتقى فمن لم يعرف الحق كيف يتبعه ومن لم يعلم السنن كيف يطبقها ويلتزمها وكيف تكون له نية المتابعه وهو لا يعرف ما يتابع فيه الجاهل يسير على غير هدى ولا منهج يلتزمه بل يكون من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق وانصار كل منمق لمقاله مزين لحاله ولو ساء مخبره وضل سعيه وك وكم التهمت الفتن من الجهره فكثروا سوادها وكانوا حطبها ووقود حطبها ووقود ووقودها ووقودها نعم الجهل داء عضال ولذلك يقول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال تعالى ولا تكن من الجاهلين والجهل هو عدم تحقق العلم الشرعي قد يكون عنده علم غير مؤصل غير مؤصل قد يكون من ادعياء العلم ولكنه أجهل من حمار أهله الجهل يجعل صاحبه يجري خلف كل ناعق ويطبل خلف كل سفيه الجهل يجعل صاحبه يتلقى الفتاوى الضالة فيأخذها مسلمة وكأنها هي الدين الصحيح حتى لو كانت تجره إلى الهاوية الجاهل عدو نفسه الجاهل ينجر إلى مزالق الشر من حيث لا يدري بل يقاد كالببغاء إلى أن يلقى في متاهات لا تحمد عقباها انظر إلى الراهب الذي أفتى الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا فكان هو اول ضحية لتلك الايش الفتوى لانه قاع اغلق امام هذا المسكين الذي جاء يطلب التوبة اغلق امامه باب الايش باب التوبة اغلق امامه باب التوبة الجهل الجاهل قد يسأل فيفتي فيضل ويضل والله في موسم الحج الماضي اتصلت امرأة تقول انها اتصلت بزيد من الناس من ادعياء العلم وقد سمته في بلد ما من بلادنا هي قالت انها سافرت وتركت قطة في البيت وتقول انا شعرت باني قصرت حيث انني لم اجعل عندها طعام وشراب، فاتصلت بذلك الذي يدعي العلم وقال لها أما وقد ماتت الخطه فقال لها الآن قد حبط عملك قد حبط عملك تقول لما اتصلت بنا انها لها ثلاثة ايام يأست من الحياة الى درجة انها قد تركت الصلاة تقول ما دامت هي البعيد قد كفرت وحبط عملها إذن ماذا ما الذي تستفيده من صلاتها أو صومها أو حجها أو زكاتها فاستحلفتها بالله الست متجنية عليه فأقسمت أيمانا مغلظة أنها لم تجن عليه وأنه قد أفتاع بهذه الفتوى واكتشفت أنها سالت أكثر من شيخ فافتوها بما قلت لا، وهو أن باب التوبة مفتوح حتى إنها اتصلت بأحد مشايخنا قلت يا أختي ولماذا تتصلين بي إذا حضر الماء بطر التيمم إذا سألت مشايخنا الكبار لا تسأليني ولا تسأل غيري فاتق الله بنفسك ما اقتنعت بكلام المشايخ الكبار ومصر على تصديق هذا المسكين الذي أوصلك إلى مرحلة اليأس من روح الله وبالتي والتي حتى, حتى اقتنعت وأيضا أرشدتها إلى احد مشايخنا الآخرين فاتصلت به وتفهمت بعد أن تركت الصلاة لمدة ثلاث ليال تقول لا أصلي ولا أكل طعاما ولا أشرب شرابا وتقول وكنت عازمة أن أستمر على هذا الحال إلى الموت فانظروا إلى نتائج فتاوى الجهلة ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فلذلك الجاهل يعني يقع في الهاويه وهو لا يدري انظروا الى حديث جابر الذي رواه ابن واجب بسند صحيح قصه الصحابه الذين كانوا في بعض غزواتهم فاصيب احدهم بجروح فاصابته جنابه فاستفتى أصحابه ماذا يفعل فأفتوه بالغسل بوجوب الغسل فاغتسل فمات ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سالوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال والعي الجهل الجهل شفاؤه السؤال فانتبه لهذا يا عبد الله فإن الجهل ظلمات والمصيبة إذا كان جاهلا متعالما يغتر به الناس وينخدع به البعض فلنتق الله جميعا من أن نتصدر للفتوى بغير علم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين فالجاهل هو أول من يرتكس الفتن أول ما يرى فتنه يقع فيها يجري خلفها انظري الذين يتقاتلون الان في بعض البلاد لا يدرون لماذا يقتل بعضهم بعضا كانها تشبه شريعه الغاب القديمه لا يدر القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل فلا حول ولا قوه الا بالله نعم ثالثا الهوى واتباع الهوى يهوي بصاحبه في نار جهنم إذ لا نص شرع يلتزم ولا إمام حق يتبع بل يتبع ما تهواه نفسه بدون ضابط والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقال سبحانه ان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فالمؤمن متبع هدى لا متبع هوى وقال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا اتباع الهوى من أخطر الأمور والغالب أن اتباع الهوى مرتبط بأمرين بالشهوات والشبهات فالشهوات اصحابها يتبعون الهوى لقضاء وطرهم وملذاتهم فيما حرم الله جل وعلا بما تهواه أنفسهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات والثاني أهل الشبهات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تتجار بهم الأهواء ليس لأحدهم تتجار بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هوى فيتبع الهوى وراء شبهة تعن له ثم يتخذ تلك الشبهة دينا يظن أنه يقربه إلى الله جل وعلا وقد حذر الله من حال أولئك بقوله وأما الذين, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاتباع الهوى لا يخرج عن هذين الأمرين إما بسبب الشهوات أو بسبب الشبهات لأن هذين الأمرين هما اللذان يوقعان الناس في حبالهما فلنحذر من اتباع الهوى وقد ذم الله تبارك وتعالى الهوى جملة وتفصيلا أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَآضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عن سَبِيلِ اللَّهِ ولذلك فإن اتباع الهوى من أخطر الأسباب التي توقع في الفتن تخفى عليه معالم الحق وتدرهم أمامه الأمور فإذا اتبع هوى يصل به الحال إلى أن يرى الحق باطلا والباطل حقا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. رابعا التشدد والتنطع في الدين وذلك من أعظم أسباب الوقوع في البدع والفتن والتشدد يضيق الشريعة الواسعة ويوقع صاحبه ومن يحكم عليه صاحبه في الحرج، وهو مضادة للشريعة مخالفة لها فقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت بحنيفيه سمحه رواه الإمام أحمد وقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحه وشيء من الدلجه من وشيء من الدلجة رواه البخاري وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه والتنطع في الدين هلكة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم وقد رد, وقد رد صلى الله عليه وآله وسلم على من أراد التبتل من أصحابه والانقطاع عن بعض ملذات الدنيا بتبتلهم إلا رهبانية في الإسلام فقال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فالتشدد الزيادة في العبادة وعدم الوقوف عند حدود السنة وفقهها وقد تقرر أن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعه وأنه ما ازداد صاحب البدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا فمن التشدد التسرع في التكفير والتفسيق والتبديع للمخالف دون بينة أو روية وبغض النظر عن تحقق, تحقق شروط الحكم وانتفاء, وانتفاء موانعه وكذا التشدد في تغيير المنكر ولو كان في غير طاقته وحدود مسؤوليته أو ترتب عليه ما هو أعظم منه وكذا رفع بعض المندوبات إلى مقام الواجبات أو بعض المكروهات إلى مقام المحرمات وغير ذلك هذا الموضوع أو هذا السبب من أخطر الأسباب وهو التشدد والغلو والتطرف والتنطع والتعمق والتكلف إذ أن ذلك مما أهلك بعض الأمم السابقة وقد حذر الله تبارك وتعالى من الغلو والتشدد قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة فالواجب على المسلم أن يسلك الطريق الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اذ أن التنطع من سمات الخوارج وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهلاك المتنطعين فقال هلك, هلك المتنطعون قالها ثلاث مرات فالتعمق والتكلف والتنطع من أخطر ما يهدد الأمة ويشط, ويشط ببعضها عن سواه السبيل وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعه وإن الزيادة في الدين أخطر حتى من النقصان لأن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي حيث إن البدع يتاب منها حيث إن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها لذلك فإن الواجب على المسلم أن يبتعد عن التنطع والتعمق والتكلف يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من المتكلفين فمن راغب عن سنتي فليس مني وقال ذلك في امور قد يستحسنها البعض ويرى أنها سهله ولما نذر رجل ان يصوم ضاحيا في الشمس فلا يستظل امره بان يدخل ويستظل وان يقعد وليتم صومه فهذا التنطع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا بين الجفاه والغلاة فلا بد للمسلم من أن يتربى إلى خطورة التنطع والتكلف والذي أوصل الخوارج إلى ما وصلوا إليه والتنطع والغلو والتطرف والتكلف فشددوا حتى شدد عليهم حتى الاسئله لا يجوز ان يعمد احد الاسئله المتكلفة وكان السلف اذا سئلوا عن شيء كان كثير منهم يسأل هل وقعت هذا الأمر الذي سألت عنه فاذا قال لا قال دعوها حتى تقع لأن بعض الافتراضات قد تضر بالأمة قد تضر بالمسلمين طيب فيجب على المسلمين أن يتنبهوا يجب على المسلمين أن يتنبهوا إلى خطورة الغلو وما يفضي إليه من أمور تفتك بالأمة ومن أمور تشبه السرطان إذا فتك بالجسم وانتشر فيه فإنه قد يصعب استئصاله فعليكم بالسنة والجماعة فإن ذلك هو طريق الهدى والرشاد وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق اسلكوا سبيلا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير هذه الامه اضرها قلوبا واصدقها السنا واعمقها علما واقلها تكلفا فالغلو والتنطع من اخطر الاشياء التي تورد الإنسان الهلكة والعياذ بالله نعم الخامس الخلل في منهج التلقي والمراد عدم البصيرة في باب التعلم وكيف يكون وعن من يؤخذ العلم ونحو ذلك وتحت ذلك فقرات الفقرة الأولى أخذ العلم عن غير أهله وذلك أن العلم إنما يؤخذ عن أهل العلم الراسخين المعروفين بالبصيرة وال المعروفين بالبصيرة والفهم السليم لنصوص الكتاب والسنة العالمين بأصول الدين ومقاصد الشريعة فلا يكفي أن يكون الإنسان واعظا أو خطيبا أو كاتبا ليؤخذ عنه العلم إنما يؤخذ العلم عن العلماء الراسخين كما قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقد بين النبي وقد بين نبي الله صلى الله عليه واله وسلم أن من اسباب الضلال اخذ العلم عن غير اهله أخذ العلم عن غير أهله حيث قال إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون قواه البخاري وفي لفظ لمسلم أن إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى لمن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الفقرة الثانية هذه المسألة الخلل في التلقي الخلل في التلقي يعني البعض من الناس يأخذ علمه من اين من الانترنت من الصحف من المجلات من بعض المواقع المشبوهة من بعض الفضائيات المأجورة فيأخذ تلك الفتاوى مسلمة ويبني عليها احكامه وتوجهه ويظن ان اولئك الذين يتحدثون هم الحجة لا غيرهم فحدث خلل في التلقي بعض الذين وقعوا في الفكر التكفيري عندما نوقشوا يقولوا والله هذه قصاصة جريدة جاء بها فلان فبنينا عليها هذا الفكر وآخر يقول شريط يوزعه فلان وعلان فبنينا عليها ذلك الفكر وآخرون يقولون اجتمعنا مع بعض الشباب على تيس وأضاف قائلا لا بارك الله في هذا التيس فجاءنا رجل من بلد ما فما قمنا من ذلك التيس إلا وقد تبايعنا على هذا الفكر وهكذا دواليك فالخلل في التلقي امر خطير جدا في غايه الخطوره ولذلك مر بنا في العصر قول محمد بن سيرين ان هذا العلم دين فاعرف ايش عمن تاخذون دينكم فمن أس... اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من من بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ثم ذكر الشيخ أن تحت هذا الأمر فقرات معينة من تلك الأمور أخذ العلم عن غير العلماء الربانيين أخذ العلم عن الجهلة أخذ العلم عن أنصاف المتعلمين أخذ العلم عن بعض الوعاظ والخطباء الذين لا يجدون إلا الجعجع والصياح وهو لا يدري عن تدعة ما يقول فالعلم لا بد أن يكون مؤصلا من الكتاب والسنة والله تبارك وتعالى يقول ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم فاياك ثم اياك يا عبد الله ان تكون امعه تتلقى عن امثال هؤلاء قالت اتصلت امراه ذات يوم بنا في مركز الدعوه تقول لما لا تسهلون الفتاوى لماذا تعقدون الدين لماذا لا تكونون مثل فلان وسمت شخصا افتى بحل الربا وافتى بجواز سماع الغنى وافتى بجواز الاختلاط وافتى بجواز ان يرث المسلم ان يورث المسلم من الكافر والعكس وأفتى وأفتى وأفتى وأفتى بل انتقد دراسة تحوي توحيد الأسماء والصفات في كتاب معين له وقال ان دراسة هذا الكتاب أو هذا النوع من الدراسات يشغل المسلمين عن قضايا الأمة يعني لا تقول لمن وأول لا تؤول الصفات ولا تقول لمن جحد الصفات لا تجحد لما تجحد لا تقل له شيئا دعه وما يفعل فمصادر التلقي مهمه جدا يجب على المسلم أن يعنى بها حتى يسلم من الافراط والتفريط تفضل الثانية الثانيه الاستقلال عن الاستقلال عن العلماء والتتلمذ على الاحداث فالاستقلال عن العلماء قد يكون بالتتلمذ <تصفيق> على الاحداث ممن لم يرسخوا في العلم ولم يجربوا الحياة ويتصفوا بالبصيرة فربما جرهم سنهم وحماسهم إلى الشطط والغلو وربما استبد المستقل برأيه وحكم عقله في النصوص وعزل فهمه عن فهم العلماء الراسخين من سلف الأمة الصالحين وأتباعهم بإحسان فوقع في الضلالة كحال الخوارج لما تجردوا للنظر في النصوص عن فهم العلماء ولم يفهموها على ضوء فهم السلف الصالح فضلوا وأضلوا والرد إلى أهل العلم والأخذ عنهم متقرر في شريعة الإسلام كما تقدم في الفقرة السابقة وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم إن من اجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه رواه أبو داود وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه رواه الإمام أحمد ولم يزل العلماء يتوارثون العلم كابرا عن كابر يحمل, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين ولا شك أن من أسباب الضلال الاستقلال عن العلماء استبدادا بالرأي واعتزازا بالنفس أو تأثرا, أو تأثرا بالدعايات المضللة من قطاع الطرق الذين يريدون أن يحولوا بين المتعلمين والمعلمين فيطعنوا في علماء في علمائنا المعروفين بصفاء, الع... بصفاء العقيدة وسلامة المنهج والنصح للأمة لينفردوهم بالتوجيه والدعوة إلى مهاوي الرداء نسأل الله السلامة هذه الفقرة في غاية الأهمية أيضا لأنها توضيح للفقرة السابقة التلقي عن الأغرار والأحداث والصغار وقليل البضاعة هذا أمر خطير لا سيما وقد تصدى الكثير لفتوى ممن ليس اهلا لها ولا مزيد على ما فصله الشيخ في هذا الموضوع في بيان خطورة هذا الأمر ففاقد الشيء لا يعطيه وفي بيته يؤت الحكم والمسلم عليه أن يرجع إلى علماء الأمة بدلا من الرجوع الى هؤلاء إلى غرار فربما جرهم, جرهم حماسهم إلى الشطط والغلو والتكلف والشذوذ ومخالفة ما عليه أهل السنه والجماعة والله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فلننتبه ونعيد الحق إلى نصابه وأن نعطي الليث منيع غابه وأن نجتهد في رد الناس الى, <تصفيق> إلى من ينفعهم لا إلى من يشوش عليهم ويخرب أفكارهم نعم الفقرة الثالثة الأخذ عن أهل البدع والأهواء من أصحاب الفرق المسمات زورا بالجماعات والدعوات المبتدعه المخالفة لمنهج السلف الصالح اغترارا بالتنميق والتنسيق والتهويل والتلفيق وهذا من نقص مبدأ الولاء والبراء الذي يقتضي الحذر من أهل البدع والبعد عن مجالستهم والتحذير منهم وموالات علماء السنة والأخذ عنهم والرجوع إليهم واستنصاحهم والاسترشاد بآرائهم الأخذ عن أهل البدع المنتمين إلى الجماعات والأحزاب المتصارعة ولعلكم رأيتم نتائج التحزب والانتماء إلى الجماعات في بعض الدول المجاورة بل شغلهم هذا التحزب حتى عن ألد أعداء الإسلام فشغلوا بأنفسهم وقتل بعضهم بعضا والعياذ بالله فالأمر جد خطير الانتماء لا يكون إلى الحزب ولا إلى الجماعة وإنما إلى قال الله قال رسوله إلى الجماعة المسلمة التي تطبق فعلا هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا وهو ما قامت وتقوم عليه هذه البلاد ولله الحمد والمنه فنحذر من تلك الانتماءات التي فرقت كلمة المسلمين أما ما سبق أن نبهنا عليه أكثر من مرة من أن التعاون بين هذه الجماعات سوف يخدم الإسلام وأن الكل على ثغر والكل يسد امرا معينا لا والله إنه الكذب إنه الفرية ما داموا متفرقين فلن يحققوا شيئا وما داموا جماعات أو أحزاب أو شيع فإنهم لن ينتصروا على أعدائهم فإن السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة إن الركون إلى المبتدعه والأخذ عنهم والتلقي عنهم في غاية الفطورة يا عبد الله فاعرف عمن تاخذ دينك إذا كنت متجردا لله عز وجل نعم السادس من أسباب الوقوع في الفتن التعصب المقيت وهو قبول قول الغير من غير حجة مع مخالفته الحق فمن الناس من يتعصب لطائفة أو مذهب أو شخص فيحمله تعصبه على قبول على قبول كل أقواله والتسليم لها ومناوأة المخالفين له ولو كان الحق معهم ولا شك أن علماء الإسلام براء من هذا المنهج وقد كانوا يدعون أتباعهم وعامة الناس إلى الأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فعل الرأس والعين وما جاءنا عن الصحابة تخيرنا أي من أقوالهم ولا نخرج عنها قال وما جاءنا عن التابعين فنحن رجال وهم رجال قال ذلك لقرب عصره منهم ولأنهم ليسوا كالصحابة في تزكيه الله لهم وكما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا خالف قولي الكتاب والسنة فاضربوا بقولي عرض الحائط وقال, وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي وكما قال الإمام أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الشافعي خذوا من حيث أخذوا هذا وهم, أئم هذا وهم أئمة المسلمين ومن أعيان السلف الصالح فكيف تدعى العصمة لغيرهم ويقلد, ويقلد سواهم ولا ترد أقواله ولو رد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو خالف منهج السلف أو تجرأ على الشريعة أو علمائها وحملتها ولكن ولن ينفع المتعصب إمامه وقد قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب التقليد الأعمى من أخطر الأسباب التي توصل صاحبها إلى الكوارث وما ذكره الشيخ حفظه الله من خطورة التعصب في أمور الدنيا والدين أي إذا تعصب الشخص لآخر يأخذ أقواله مسلمة ولو خالفت قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم وليس المراد تنقص السلف الصالح وليس مراد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في قوله في حق التابعين فإنهم رجال ونحن رجال لسنا نحن الذين يطبق علينا ذلك وإنما هو من التابعين يقول هذا الكلام أما نحن فيجب أن نتبع الحق الذي دعوا إليه ونبه إليه رحمهم الله وأننا بانفسنا عن التعصب فإن مما أهلك الأولين هو التعصب بل قالوا إن وجدنا آباءنا على امه وإن على آثارهم مقتدون ولا يفهم من هذا أننا لا نرجع إلى كتب الفقه والاستفادة من الفقهاء الربانيين كما قد يفهم بعض الذين يصيبهم الغرور أو التعالم لا وإنما المنهي عنه هو التعصب أما الافاده من علم الأئمة الذين ذكروا هذه الأقوال ونهون عن التعصب فهذا أمر متحكم ولا يمكن لنا نحن الصغار أن ننهى لأن نأخذ مباشرة من الكتاب والسنة دون أن نرجع إلى قواعد الأئمة التي استنبطوها من هدي الكتاب والسنة ومن زعم ذلك فقد أبعد, أبعد النجعة فانتبه لهذا يا عبد الله والشيخ لا يقصد ذلك وإنما يقصد التعصب المذموم الذي يقول أهله إذا وجدتم شيئا في كتاب الله مخالفا لقول إمامنا فإنهم مؤول أو منسوخ وإذا وجدتم شيئا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لقول إمامنا فهو مؤول أو منسوخ هذا هو الباطل هذا هو التعصب المقيت المذموم هذا هو التعصب الذي ذمه الله تبارك وتعالى وذمه رسوله عليه الصلاة والسلام فانتبهوا واحذروا منه فإنه في غاية الخطورة سواء كان تعصبا قوميا أو تعصبا قبليا أو تعصبا طرقيا طائفيا أو تعصبا ترابيا أرضيا أو تعصبا مذهبيا فقهيا كل هذه التاءات كما قال شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يجب التخلص منها كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لكن كما قلت وأكد لا يعني هذا أن ندعي الاستقلالية بل يجب علينا أن نرجع للعلماء الراسخين في العلم وأن نستفتيهم فيما أشكل علينا وأن نقف عند حدود النصوص فالحق ضالة المؤمن أن وجده التبع والرجال هم الذين يعرفون بالحق لا أن الحق هو الذي يعرف بالرجال نعم ونقف على الفصل السادس وسيكون إن شاء الله موعده يوم السبت بعد صلاة العشاء أما غدا فهي إجازة إن شاء الله تعالى وأنتم مع أول درس من الأسبوع الثاني بعد صلاة الفجر مع فضيله الشيخ الداعية المعروف الشيخ محمد ابن رمزان الهاجري في بعد فجر يوم السبت إن شاء الله تعالى ولا تنسوا محاضرة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يوم الأحد ليلة الاثنين بعد صلاة العشاء ان شاء الله تعالى إلى وهناك جوائز ان شاء الله سوف وكتب ستوزع الاخوه وهي كثيرة فجزى الله من أسهم في جلبها أو طبعها أو جمعها أو تأليفها خير ما يجزي به عباده الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين